و َ ل ْ ت َ ك ُ منكم ْ م ُِْْ أ ُ م َّ ه يدعون ََُْ الى َ الخير َِْْ و َ ي َ أ ْ م ُ ر ُ و ن َ بالمعروف َُِِْْ وينهون ََََْْ عن َِ المنكر ُْْ واولئك ََِ هم ُُ المفلحون َُُِْْ 「ぼくらの癖を見つけた」「ぼくら ك 癖を見つけた」 سلام عليكم في ح ا ل ة الحروب تتعدد الوسائل وتتنوع الطرق في استخدام ا ل أ س ل ح ة فضلا عن ا ل أ س ل ح ة ا ل م د م ر ة و ا ل ف ت ا ك ة هناك سلاح ا ل ك ل م ة سلاح ا ل إ ع ل ا م وسلاح الفن في ا ل ث و ر ة ا ل س و ر ي ة كانت هناك أ س ل ح ة ف ت ا ك ة قصمت ظهر النظام الدموي وسوف نبحث في حلقتنا شباب الشام والتي وعنواننا ودوره الثورة السورية والفنانين الاستوديو عبدالوهاب ومرحبا مدون سوري قناة المجد الفضائية لهذه الليلة الفن ودوره في استضيف هذه الليلة أبرز المبدعين الذين كان لهم زخما فنيا في هذه المرحلة ملا أهلا حملة على لهذه لهم تأتيكم في في معي في أبرز معكم بك ضمن نحن هذه هذه ومعي أيضاً عبر السكايب سينضم إ ل ي ن ا بعد ق ل ي ل المخرج العالمي محمد بيازيد ومعنا أ ي ض ا فنانين ومداخلين وشعراء ومنشدين نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم فبقوا معنا أخذ أبو, أبو أحمد أهليين أهلي أبو فاصل فبقوا قصير إليكم أهلي أحمد أحمد ش ل و ن كيف تقوم ب ا ع ل ا ئ ك اقسم لك يا بحمد و الله ا اعطائك يجي في اقسم لك ا بحمد بيجي و ا ن الله ا ع عفرصة ط ا ل م ر اقسم ب المراقبين ي أيوه خليشوفو ن هلأ مع ا إذني أوم أوم ا لك ل ل يرضى لقد قدوا ما بحمد ي ف الله انا اقول يا حلم صحيح يا حلم صحيح يا حلم صحيح يا حلم صحيح يا حلم صحيح يا و ل ي صحيح يا حلم صحيح يا حلم صحيح يا حلم صحيح يا حلم صحيح يا حلم ر ح و ح يا حلم لا صحيح ل ا حلم ق ح ي ن اهلا و سهلا بكم مجددا أ ع ز ا ئ ي المشاهدين في حلقتنا لهذه الليله ة ورحب أبو بك مجددا لا زلت على قيد ا ل ح ي ا ة مع انه قبل قليل شاهدناك جاءك النظام السوري قصف من ح د ث ن عن ا الأعمال ا هذه ل ت ي قمت ب ه ا أدخرا أ و ل شي تحية وتحية لألك جعفار ق ن ا ة المجد ت ح ي ة لكل ا ل س ا د ة المشاهدين ا ل ر ح م ة لشهدائنا ل ا ح ر ي ة لمعتقلينا والشفاء ا ل ع ا ج ا لجرحانا ل ل ه المشاهد ل ل ه ا هاي بدايتها كانت أنه في شيء لازم نعبر عنه ش ي ء لازم نعمله لنوصل ا ل ر س ا ل ة كشاب سوري انه في, في كلام بده يطلع في اي ط ر ي ق ة كانت قبل كنت كنت متوجه للتدوين ل م ر ح ل ة ما بعد ي ن خلص س ك ت و ا قبل الثوره ة ل كان ن ت تستطيع التعبير لكن ب إ ح ا ء ا ت بسيطه م ا تحسن تاخذ ت ز و ر م تحسن ت أ أ ك ث ر من حدود الموضوع ة كأي فيه شاب أنه في في في في ومشاعر لازم تطلع و م ح ا س ي س لازم تطلع ف وكلام لازم يقول فحاولت أ ن ا من خلال ا ل أ ع م ا ل هاي ب ط ر ي ق ة م ا ب ط ر ي ق ة ب س ي ط ة قدر الإمكان نوصل ان ل إ م ك ا نوصل ه ن ا ل ر س ا ل ة الخاصه بنا نكون مع الناس قدر ا ل إ م ك ا ن ن ع ب ر عن ف ئ ة ك ب ي ر ة م و ض و ع كمان ان ه ندخل ا ل ب س م ة لقلوب الناس هاي كتير شيء يعني نعطيون ج ر ع ة من التفاؤل ج ر ع ة من ا ل أ م ل ل أ ن ه ن ك ف ل طريقه ة بداية تبعيدنا أعمالك كانت ك ل ا أعمال بيتنا د ا ة يعني لم يكن لديك لم ا س و و ولا د لديك ي كاميرات كيف استطعت أ تكسر ه ذ الحاجز وتطور أعمالك؟ هناك تعلمناها من زمان كانت إنه ما خرج من اللسان ما عد الأذان وما خرج من القلب القلب شغلة خرج خرج وتطور أنه عد من من من مصبه في、القلب. كانت ا ل ب د ا ي ة العمل أ ا هذه فقط أنه ع ب ا ر ة عن ن احاسيس توصل للناس فما كانت تهمني موضوع الكثير التصوير و ا ل إ ض ا ء ا ت وهاي ذ ه ل أ ش الاشياء ء بكفي في أنه أنا ا ر س ة ج و ت توصل للناس ء حتى لو ك ن بكاميرا بجوات هذا ا ي ل ش طبعا تعلمنا ا من نحن ن ن ف يكفي ن الحقيقيين الناس الثورة اللي بالمظاهرات لما ما توقفوا لأنه تبس ان ل ا ي ك و فيه أو أو منساج بكفي تصنع و ر بكفي ت الإحساس وبساطة الأشياء دوما الأشياء فرقا منيحا ب ل توصل أ ش ي ا ء ا ل ر س ا ل ة التي أ ر د ت أ ن ترسلها من خلال أ ع م ا ل ك هذه إ ل ى من وكيف خرجت يعني؟ الرسالة موجهة لشريحتين. أول شيء كانت الأعمال هي عبارة عن إسقاطات لا بالأعمال شيء بشكل مباشر حديث عن شيء مباشر كلها كانت عبارة عن إسقاطات تخلي الشخص الذي الأعمال الذي بالحالة التي فيها يكون معي يكون إحساسه لشريحتين أول بشكل تجعل يتخيل موجهة معي أم معي يوجد هو يكون يكون يكون هي شيء شيء شيء يعني حديث يرى عن عن عن نفس الهدف س س ا اللي أنا أكون ف ا ل ه الثاني التاني و ا ل ر س ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة من هذه ا ل أ ع م ا ل كانت أنه تكون ع م ا ل م ر س ل ة إلى الى ن ظ ا لا لا م مرسلة ل غير إ النظام المشاهد, المشاهد السوري أو او ل ل ل م ت ا ب ع ث ر ة الشخص الذي ب ا ل ث و ر ة ع لمسه ى د ى من م الصبح ل ل لا يشوف غير قتل و د ب ح وتشريد يشوف هاي الأشياء شيء شي سلبي هذه كلها تعمل في هذا. هذه ا ل أ ع م ا ل كانت مهمه أنه قدر أن ت ع ط ي ن م ج ر ع ة تفاؤل ت ع ط و ه م ج ر ع ل لاننا نكفي طريقه لنظهر جانب الحلم و من الثوره ة تبعيتنا الخاصه ل بنا ل الصامتة من الشعب من السوري لانه يمكنك ان تتاثر بشكل مباشر بشكل مباشر بشكل مباشر س بشكل م ه ا ش ر ب م ك ل ل ا م ب ا الحمد ل ل ه م ب ا ا ل بشكل مباشر ل م بشكل مباشر بشكل مباشر بشكل م ب ا و س ه ش ا الله ي ز ي د الحمد لله سلامتك كنت قبل ساعات على سفر و أ ن ت ا ل آ ن ب م ك ة الحمد لله على سلامتك الله سمعك يا الحمد ل سلام عليك ه يا لله الله سلامتك الله ي ع ط ي ك ا ل ع ا ف ي ة على هذه ا ل س ه ر ة الجميله الله ونترحم الله. على أ ر و ا ح ش ه د ا ن ا ا ل أ ب ر ا ر ا ل ل ي يسقط ع ن ي يوم ي كل و ا بالعشرات على يد النظام الفاشي البربري م س أ ل الله عز وجل أستاذ السالم محمد خروج الله سليع للمتقرين إن يا、رب. سيد محمد أ ن ت مخرج و أ ن ت ج ت كثير من ا ل أ ع م ا ل سواء كانت أ ع م ا ل ف ن ي ة من الكليبات او أ ع م ا ل د ر ا م ي ة من المقاطع ا ل ف ن ي ة ب د ا ي ة حدثني عن الدور دور الفن بشكل عام بما أ ن ك مخرج يعني عام دور ا ل في ن ف ا ل ث و ر ة ا ل س و ر ي ة و بشكل عام في كل الثورات ما دور الفن في هذه ا ل م ر ح ل ة لا الفن شك أن الفن عموماً ب ا ل ن س ب ة للناس هو و س ي ل ة للتسليه والترفيه و ا ل ش ي ء ا ل إ ض ا ف ي ا ل ل ي ص ان ر ه و أنه الناس م ا ف ي ه ا تعيش كل يوم وهي عم تنزل وتنقتل ه ي عم ز ل تتظاهر و ن والتعب ي ي ع ن والارهاق والخطوره ة ممكن تتني الناس لا سمح الله عن عزيمتها واصراره الفن ا ه و ن م هو م ت ه ه اعطائهم ج ر ع ة من الامل ا ع ط ا ء ه م ت أ ك ي د ا ت أ ن إن شاء الله ا ل أ م و ر ح ت ك و ن بخير حتى الكوميديا ا ل ل ي ش ف ن ا ه ا ب ا ل ث و ر ة سواء ا ل ث و ر ة ا ل م ص ر ي ة أو او ل ث ر ة السوريه د ع و ا ا ب ل ك و م ي د ي اعطت الناس يقينا وعطيت ل ن ا س هزت عند الناس أ ن ه ه الرموز ا ل ك ب ي ر ة يعني رمز مثل يعني رمز يعني بشار ة و كانوا ذ ك ا آخذين حيز كتير كبير ت ي ر ك عند الناس بينما ل ن د م ا ن ش ا ه النكت ا والمزحات ه والكليبات ه ا ا ر ر ك ت ت و و ه ك ل والمقاطع ه ا ل ق ص ي ر ة هزت تماما ه الرموز عند الناس ه فلا د و ا ي خ ا ف و ا منه تمام. ما الامور أو, الرسالة أو النصيحة التي ر س ا النصيحة ا ل ل ة أو توجهها لجميع يعني الشباب الذين يوجد لدينا كما تعرف في الشارع السوري يعني من طبقة الشباب يوجد كثير من الطموح و م ن ا ل إ ب د ا ع لكنه كله ميت مع ا ل ث و ر ة ظهر بعضه ما نظرتك و ما توجيهك ونصيحتك ل ه ذ ه ا ل أ م ر أ ي شيء و أ ي جهد ما له جهد قليل يعني لا ح د ا يستسخف الجهد الممكن ان يساويه أ ن ا ش ف ت مقاطع م ص و ر ة صوروها اصدقاء ألي غير محترفين ابدا أن واحد كان ص و ر ب ا ل ش مشهد ا مثلا ر ع ك و م ي د ي ب ي ان يكون هناك ل اشياء مسلحه د ي جاب شراءة على كوميدي ا فأنا ت و ل أ ن ه يكون هناك ا ش ي ن ا بعض ولا ت س ت س خ ف و ل ا ح ه ك ث ي ر ا ل جدا ه ل م م ك ن ت س ولكن ي و ل ح ا أ ا شو رح يكون هناك صورت ذ ا ا ل م ق ط ع ش ي ق د مسلحه ي كثيره أ خ و جدا م مع ع هي عم تهز الأرض تحت النظام بدون ما يشعر طيب الأعمال قمت ب أ ع م ا ل ك ث ي ر ة هل لاحظت ان لها أ ث ر ا على الشارع سواء إ ي ج ا ب ا على المتظاهرين أ و سلبا على النظام بما يتعلق بالثورة خبرتك برنامج أعمال أكرمي ونعم أنا يعني شفت أثرها على الأقل يعني مثل ما النظام عملنا من اسمه الله ساويتها أنا أثرها الأقل شفتها يتعلق فيه كيف شفت هزت عز على عنزة وجل حلقة وجهة ولو نظر أدة أنه ط ا ر ت ا ل ح ل ق ة ك ا ن ا س م ه ا م ت ل ا ز م ة من حبك يعني و ك أ ن ه مرض هو ا ل ح ل ق ة مع يعني قصر الشديد ي ع ن وقامت ل ع ش ر ا ت آ ل ا ف ا ل ف ي ت أ و ا ا ل م ش ه د ا ت على اليوتيوب وفهم ا ا ل بلشت ن يعني س تشعر و ه المعاني الموجوده ة وأنا أعتقد أ ن حتى ولمسوا ب ه المقطع ش ي ل ا م س ولمن ن أنه يعني و ئ ت س ت ل ك ع م تكرر هذه ا ل المقاطع ع م ك ا ن عملت م كليب فيديو ف ن ا ا م الثورة س و ر ي ة ض د ا ل احتلال الفرنسي و ض د ا ل احتلال اسدي ل أ حاليا وكمال ن ا حمد لعمل ل ه يعني اثار كبير ة على ا ل أ ر ض وهم أ شيء عطى ي ق ي ن السرين و ي أ ن ج م ا ع ة ن ح ن كسرين و ي انا ر ص ي د و ت ا ر ي خ من نجاح بثوراتنا ن ح ن نجحنا بطرد المحتلال الفرنسي لشنو من ج ح ا ل ه تمام طيب ا ب ر ا ل أ ع م ا ل ا ل ت ي ق م تبها غير ه ذ ه في ع ل ى ص عيد ا ل ثور ة يعني كانت أغلبها مساعدت كثيرا ً ربما كثيرة مساعدات كان لك مساعدات كثيرة في إ خ ر ا ج كثير من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص غ ي ر ة قد تكون يعني لم تكن بذكر الحجم ا ل ع م ل الفني الكبير لكن كان لها دور أ ب ر ز ا ل أ ع م ا ل التي يعني فعلتها لهذه ا ل ث و ر ة الثورة عم عموماً تحكي ولا لا عن ا ل ث و ر ة ا خ ا ص وعموما أ ي ض ا التي ا تمت لسوريا ب ص و ر ة عامه ة ف يعني أنا حاليا ً ح احاول و دور ل إلعب ل ل ي ا ً أحضر م م ج ع ة من ا ف و ا ص ل ل ا س ي ن ق ا ي ة الأصيرة اللي لحملة ج د ي د ة لنصرة و ح م استشاري ع ب ل س و ن س أ ل الله عز وجل عز يكرمني ب إ ن وأنا ج ا ا ز ه ع ب ح الكثير ي ا ما ً بقدر أقدر من وقت ن نقدر نقدر نساوي من نخدم في الشباب ث و هو ر ة ر كثير ف ك ي ر ل أ ن أحاول ل ع د و ر ا س ت ش ا ر ي ل ب ع ض كثير و ن ا ب يبعطوني مقاطع يقولونها محمد ساويتيك أنا شف ولكن ي ي س ا و ي ك ي كيت قيم كيت ي ت قصر ع ن ي أ ن ا ك ل يوم فعال على الفيسبوك الذي س ت ق ب يجب ان يكون ا هناك فعال في المستقبل ا والتي يكون لا قد هناك فعاله ما في المستقبل والتي يكون هناك فعاله في و المستقبل ب يعني التوثيق المصداقية وعلى فكرة الإعلام الرسمي السوري وعلمون وعلى فكرة هل و إ ع ا م ي تعتقد س ن د د ه م ع ب ا وعنده كاميرات وعنده كذا إنما هو ما عنده إنما د كاميرات كذا ما ا م ص ي الثوري خلينا يمتلك ة والإعلام نقول هو العكس تماما لا أ و ا ت إ ن من ا مصداقية وشفافية يمتلك م تعتقد هل و ج ه ة نظرك ولو ك انه قد يطيح عمل فني بنظام كامل لا ب ا ل ت أ ك ي د لا نكون واقعين ي ع ن ي الاعمال ا ل ف ن ي ة و ا ل ع م ا ا ل ل د ر ا م ي ة والكليبات وكذا هي م ا ب ط ي ب النظام إ ن م ا هي عباره عن بحث ص فوق ب ح ص ة عم ي ج م ع و ا ل حتى يساوي هذا الوزن الثقيل وشكر ا ل ك للشارع ه ل والشهداء و ا ل أ ب ط ا ل اللي ا موجودين عم د نحن ن ع س ه م بشكل بسيط أ و بقدراتنا وندعمهم فنيا واعلاميا م ي ا ه كبير في ع ن ف س ولوجيستي ب بالمئة بعض بنطقة خبرتك、يعني. الكليب آه يعني يعني عم بيورجي للناس أنه يعني الكليب لا لمست الأعمال؟ أعمل لمسته هذا شك، كما مئة في حروفي يورجي ينتهي للناس أن واحد بجملة ث ا ر السوريون بعام 1946 ل ي ن ا ل و ا ح ر ي ت ه م من الف م ح ت ل ر ن س ي وها ه م ا ل آ ن ي ع ي د و ن ا لينالوا ك ر مرة ة ث ا ن ة ي ع ي هي ح ر ي ل ه م ل ن ا س ل م ا عم ت ق ر أ ه ا ل ج م ل ة ا ل ح تحس أنه نحن م عم د لله أنه أ د ر ن ي ن ن ع ي د ن ج ا ح ن الان حتى ح ت ضد أي ا ل ح ي ع ن ا ر ص ي د م ن الكره ن ج ا ح س و ي ي ن ا ل م م تكون إ د ن ا واحدة مع ع ب ض ن ا البعض ج م ي ل رسالة إلى الشباب ل طيب أخيرة ا ا م ت ظ ه ر كونك يعني في مجال ا ل إ خ ر ا ج أ و في مجال ا ل إ ع ل ا م ي بشكل عام و ل ك م اليوم شاء ا ل ل ه ا كنت في ورشه تدريب تمم الله أ ع م ا ل ك الله يزيك الخير ما ا ل ر س ا ل ة التي ترسله الى إ الشارع السوري من خلال يعني حتى يطور هذا, الـ هذا الـ الطموح عنده أ ق ل ه ا فنية كصناعه ف ن ي الداخل عم ي ق و م بمهمه ع ظ ي م ة لا شك وهي توثيق جرائم النظام السوري والنظام الاسدي ورغم أ ن ه لا يصنف ع م ل ي ة فنيه ة ومقداره ع م ل ي ة إ ع ل ا ن ي ة صحفيه ة و إ ل ه يعني ح ص ة كتير م ه م ة من و ظ ي ف ة الثوار برأيي ولكن ا ش أ ه ي ع ن ي أ ن ا ك ي ر ب ر ك ز على ناحيه قد يستهرب من البعض نعم نعم يعني النظام السوري يا جماعة هو قائم على الرمز وهو رمز فارغ على فكره ة يعني و رمز د م يبنيه و ا ف ي بقلوب ن و ا فيه ب الناس حتى يعني م ر ح ل ة يخافوا إلى مرحلة ح ي س و ك أ ن ه يعني الهه ل يعني ن و ك أ آلهة تراقبهم نحن نقول للناس انه هو لاشيء ونظام هو فارغ و ا ل س خ ر ي ة ب تحقق ه ا ل ش ي ا ء واللافتات العبقريه ة يعني ع ب ر ف و سيدنا ر ع يعني, يعني. يعني, يعني عبقري ع و و بحمص شي ة ي ع ي ل ف ت ت ا ب محمد ن أنت كنت ليقين ت لافتة تقراها بتصل منتصرة أستاذ ع العبقرية فعلا لما انت سواء كنت بالداخل أو بالخارج الثورة كل بإثم م هذه أو لك ت ج ر ب ة و ي ن كانت ب ع ي د ة عن المجال الفني لكنه متصله به ب ص و ر ة ع ا م ة لك ت ج ر ب ة في الاعتقال يمكن دامت ل م د ة يومين أ و أ ق ل او أ ك ث ر حدثني عن هذه ا ل ت ج ر ب ة لا اعادها الله طبعا التجربه ة ليست حوالي ا س ا ع ة فقط ي ع ن ساعه ج ر ب ة ي ع ن ي رغم أ ن ه ا ت ج ر ب ة م ر ي ع ة جدا بس هي و لا توجد امام ل اللي ش ي ء ع يشوفو اخوتنا كل يوم يعني أنت عم تحكي الحضيرة يعني عم عن أنت نظام للأسف فتح باب الضئاب لخروج وخروج الكلاب ا ل م س ع و ر ة و م ا ب ع ر ف كيف بدوا يضبون م ر ة ت ا ن ي ة ي ع ن ي اللي بعيدا عن التشفير و ع م بحكي و ض و ح الشبيهه ح ة ي وهم مؤيدين النظام و ا ل منطلقين في الشوارع حتى ي ت ق ل و ا أ ي مواطن سوري ب أ ي ت ه م ة كانت ويهينوا ب أ ي بأي ظروف كانت أنا بالألف أحوال الحمد الحمد أخيرة أستاذ يعني نلت يمكن من ما حالي ما واحد الحمد سلامتك رسالة ترسلها محمد بعتبر على لله بكل رسالتي هي للثوار ا ل د ا خ ل ا ل ل ي تمكنهم ا ل أ م ل دائما يعني عم كل يوم نحن ن ا م ن ي ان العالم كله يقف مذهولا أ م ا م إ ص ر ا ر ك م وعزيمتكم يقف السورية هي في حاليا عطيني ثورة تانية وما زالت مستمرة. وكلها وكلها التآمر عليها القرن القمع بظروفها مذهولا أضخم وما مستمرة التآمر أراها وكلها وكلها الثورة ثورة ثورة الصعبة زالت أنا وما زالت م س ت م ر ة بقوه يعني فخليكم مستمرين بثورتكم الجزء الاطول راح و إ ن شاء الله جزء المئيان م ا له طويل ا ل نظام دموي نظام فاشي إ ن م ا هو نظام فارغ قائم على فراغ وسينهار فورا يعني انهياره ل ن يكن تدريجي يعني هو ب ت م ه صامد صامد و ب ل ح ظ ة واحده ة ذ ه قراها أساساته فيهوي القراءة السياسيين وليلة كثير تفرغ كأنك جميع في يوم من مبنى من تماماً. اشكرك جزيل أشكر الاستاذ ش ك ر ل أ محمد المخرج العالمي المعروف محمد ب ي ا ز ي د شكرا لك على حضورك معنا أعود أخي、عبدالوهاب. الأعمال أبرز الأعمال التي نشطت بها. يعني تمثيلية، أم إنشادي، غنائي. ما هي الأعمال عبدالوهاب يعني إنشادي إليك التي تمثيلية التي الفترة الأخوية غنائي هي في شيء كانت آخر بها ما بها صراحة أنه نشطت نشطت كان هي أنا كنت م ر ك ز على الفيديو ا ل ف ي ي د وكان ه ا ت إ لها ى إلى أثر أكبر الى أثر أكبر أ الإنشاد ل من نوعا ما نوعاً ن م ش اثر ء الله تلاحظ هذا المشاهدات في عدد م ل الشيء التواصل مع الناس الحمد لله لكن ا هذا ً أكيد ك من المنشدين مع ن اكبر ن م ا هناك ن ك شريحة ي ة من ا ل م ن ش د ي ن أنه ال مع ا فئة ثانية ا من ن م ل ش د ي ن أ و من ا ل ف ن ن ن كنا ا ي م ن ن منهم ت ظ ر ي يكون لهم درب و هذا الشيء طبعا ً موضوع ح ر ي ة تراءي لهم لكن كنا منتظرين من كثير ناس ا ن ه يكونوا موجودين ب ا ل ث و ر ة ما شاء الله لكن ا ل ث و ر ة يوم عن يوم عم تطلع مبدعين أ ك ث ر و أ ك ث ر أكثر وأكثر طيب العمل بما أ ن ك كان لك بعض ا ل أ ن ا ش ي ا ل ج م ي ل ة العمل الفني ا ل إ ن ش ا د ي هل له دور كبير أ ي ض ا ً من خلال ممارستك انت تجربتك أنا、بريد. طبعا الموضوع ا ن ه يظل ا ل إ ن س ا ن لما, مثلاً لما يكون ب البيت عم ي ش ا ه ا ل أ خ ب ا ر عم ي ش والفيديوهات ف لما ي ش والسكتشات ف ا ا ل ظ ر ي ف ة مثل م ا قال استاذنا محمد لما ي ش و ف ا ل ف ي ي د و ه ا هاي ت تعطيه ج ر ع ة ج د ي د ة من ا ل أ م ل لما يكون عم يسمع ك و ن ب ي ا ر ت ه ع ي س م ه ا ي ا ل أ ن ا ش ي د بتضل ت ويصنع الاناشيد ا ل ث و ر ة ه ا ي الأشياء كلها يوم ع ن يوم ب ت ف ر ق يعني ب ت خ ل ي ج و ا ت ه قناعة ع ت ط ي ه ج ر ؤ ه ط ي ه إ ص ر ا ر ط ب كان ي لدينا الله ع وسلم ا شعراء في المعارك في ا ل ح ر و ب نفس الشيء ا ل أ ن ش ا د والفن لانه ينكر دوره ايضا ا ن ش و د ة ج د ي د ة كتبتها للاخت سميه ة ما شاء ا ل ل عنها وتقول الله اكبر ل ل الله ه أ الله الله اكبر ل ل ه أ وطنك بزنودك ياعمر وولادك فيك راح تفخر وطنك بزنودك ياعمار و ل ا د ك فيك رح تفخر وبكرا بفعالك زهر وضوا ب بفعالك ك ر زهر ا و كل ا ل ع ت م ا ر الله معاك الله الله معاك الله يا سوري يا بطل يا ثائر بالساحات لو كل العالم و ل ا ودار ظهره جاوب له لو كل, العالم ولا لو كل العالم ولا ودار ظهره جاوبنا وعنك ما رح نتخلى وربي يقوي العزمات الله معك الله يا ث ا ي ر بالساحات صدرك قدام المدفع وحريتك شمس وتطلع صدرك قدام المدفع حريتك شمس تطلع وعنك ما رح نتخلى وحتى ع ن ك ما ر ن خ ل وحتى طول النجمات الله معك الله الله معك الله يا ثائر بالساحات اكرمك الله يا عزيزي خير صوت ندي معي أ ي ض ا م د ا خ ل ة من ا ل أ س ت ا ذ الكبير المرشد ا ل م ت أ ل ق أ س ت ا ذ محمد أ ب و راتب حياك الله أ س ت ا ذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته حياك م الله أ س ت ا ذ ن ا كيف حالكم حياكم الله ب د ا ي ة اسمحني أ ن أ ت ر ح م على أ ر و ا ح شهدائنا ا ل أ ب ر ا ر على أ ر ض س و ر ي ا ا ل ح ب ي ب ة كما ا ز ي ا ل ت ح ي ة لشعب زدور ي البطل صامد رغم الحديد والنار و ت ح ي ة أ ز ي ه ا أ ي ض ا إ ل ى ا ل سور اماجد ل أ الذين يدافعون على كرم... عن كرامتنا وعرضنا وشموخنا ي ي ع د ويصنعون ن إ ل ن إرادتنا ا و ي الحلم إ ل ى القابضين على الجمر في سجون النظام أحيي أيضا الأخ وأحيي أيضا أنه أيدي محمد الحمد ضيفة الكريم بستيف بيزيد وكثير سعدت أنه يعني لله من أيدي هؤلاء المجرمين عبدالوهاب مهلا شاشتكم المفرج نجا هؤلاء لله عبر من سعدت بدايه ا س أ ل ك أ س ت ابو ذ أ راتب أ ن ت من أ ب ر ز المنشدين قديما وحديثا خصوصا في المجال الثوري لك أ ع م ا ل قديمه ة ت ش د غني عن التعريف لك مساهمات منذ ما يزيد على عشرين س ن ة ط ي بهذه ب ا ل ت ج ر ب ة ا ل ط و ي ل ة حدثني عن دور ا ل إ ن ش ه ا د في ا ل ث و ر ة وبعث ف ي الروح في قلوب الناس الحمد لله أنني يعني كانت ر س ا ل ة الدكتوراه في الفن والجمال و أ ث ر التربوي والنهضوي و ا ل ث و ر ة هي جزء من النهضه ة أنا أقول أن و أثر الحراك الشعبي وكانها ا ل ث و ر ي عند ل شعوب ل م ط ق عقود ة الماضية. خلال الثلاث إلى مما أدى ذ ه ل ا ن تصنع ف ا الكبيرة المزينة بالاتجاه الإسلامي والمزينة بحب الله、ورسولي. النشيد قديما ثلاثين إذا سمعت إلى النشيد أبو راتب وكأنها ض ة سنة ورسوله. إلى بحب أبو منذ سمعت ت اليوم كأن فداءك كفاضراما أقول وطني. بنفسي اليوم طال البعد يا المعذبتي. روحي س و ر ي ة اليوم بركان سيول دم شام الرسول منار ا ل نار م ن ح م ت ي ك أ ن ي ق و ل يا أ ه ل الشام وجند الشام ل ث و ر ة حق ق د س ي ة و ك أ ن التاريخ يعيد نفسه هذا النظام منذ ثلاثه او أ ر ب ع ة عقود ما زال يجرم في حق الشعب السوري والحمد لله أن هذه الثورة لله انطلقت لتعيد هذه أن نفسه هذه ا ا ل ل م نقطه من الشعب السوري إلى ح ت ه ا و ي ب ت اخرى ونزعت ا ل و قلوبها ليقفوا يدافعون ف من عن هذه الكلامة ة التي يجهدونها ستمتصر طيب نقطة أخرى أستاذ محمد رأيت, يعني رايت بعينك كم كبير من الشباب الذين خرجوا مع ا ل ث و ر ة فنيا في الانشاد وفي الغناء الثوري يعني وكانوا مكبوتين قبل هذا ما تنظر إ ل ى هذه الصوره ة ما شاء ا ل ل يسعد أن هذه الثورة اتسمت بالثورة الفنية أيضا يعني المنشدين اتسمت رأسهم عشرات على المنشد أن من هذه ظهروا الثورة بالثورة القاشوش <تصفيق> رحمه الله <تصفيق> آه آه آه عشرات من المنشدين ش ف ن انتجوا ه م أ اشرطه و أ ع م ا ل و أ ك ل ئ ب ا ت مخرجين فنانين فهي ث و ر ة فنيه ة ا ل ح ق ق ي واكبت ا المس... ل ث و ر ة ا ل ج ه ا د ي ة و ا ل ث و ر ة ا ل ب ا ل ي ة في سوريا اريد ل إلى حقيقته التي الفن الذي يصنع نحن نلمسه أريد ان ل والفلاسفة الذي الثورة نلمسه يصنع أريد نحن تحدثني عن هذه ا ل ت ج ر ب ة اهديته إ ل ى سوريا في كثير من ك ل م المبدعين ت كثير من ا والشعراء、نعم. حدثني عن هذا ا ل أ ل ب و م و إ ذ ا تكرمت أ ع ط ن ي قصيده من ضمنه نعم ا ل ح ق ي ق ة أ ن ا في أ و ل يوم ب د أ ت ا ل ث و ر ة بفضل الله أ و ل رفع شعار الله س و ر ي ا حريه و ب ك ن من خلال النشيد أ ذ ك ر في شهر اذار كنا في مجمع في يعني خارج سوريا في م د ي ن ة عمان بالذات و أ ن ش د ت هذه ا ل أ ن ش و د ة و أ ط ل ق ت ه ا في عدد كبير من حفلاتي اسم ع و د ة قمر ومن ثم ب د أ ت انتج ا ل أ ن ا ش ي د واسجلها في الاستديو و صحيح انه م ا ظ ه ر الشريط بمرور عام ولكن كنت أ س ت ع م ل كل هذه ا ل أ ن ا ش ي د خلال عشرات ا ل أ ح ف ا ل والمهرجانات على ب د ا د الوطن العربي كنت أقوم بشحر الهمام وجمع الهمام بشحر الناس ح وكنت ل الثورة دعم و أ ق و ل هذا ا ل ش ي ا ل آ ن ت و ج ت الحمد لله ب أ ن وقعنا الشريط ا ل أ س ب و ع الماضي في م د ي ن ة آ خ ن ا ل أ ل م ا ن ي ة بحضور الدكتور عصام العطار صاحب عشر ق ص ي د ة في الشريط وهي ارض المحبين و إ ن شاء الله خلال يعني ايام ب ينزل من ي أ س ت ا ذ أ ث ر ا ت ب س م ن ي ق ص ي د ة نعم y a s h a m i r 「さあ、私たちはこのように」 اكرمك الله الله ما شاء الله هذا صوت العذب الله يزيك الخير أ س ت ا ذ أ ب و راتب ما الرسالة؟ ختاما ا ل ر س ا ل ة التي توجهها للشارع السوري وللشباب الطامح في هذا المجال أوجه أذكرهم بأن وصيتي إلى السوار والشعب السوري بأن النصر صبر ساعة. فأسألهم النصر العزيز السبات السبات السبات إلى البطر ساعة صبر و أ ن لا نترك لهذا النظام أ ي مجال ل أ ن يبقى يجب أ ن يخرج هذا النظام من ح ي ا ة سوريا كما وجهت ح ي ة إ ل ى المنشرين والفنانين لابد أ ن يبذلوا ق ص ا ر جهدهم في أ ن يدعموا هذه ا ل ث و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة بما يبدعون من أ ع م ا ل ف ن ي ة ويسخرون هذا الجهد ل ن ص ر ة هذه ا ل ث و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ن شاء الله أ ك ر م ك الله زيك الخير كنت معنا ا ل أ س ت ا ذ محمد أ ب و راتب ا ل م ش ر الكبير المعروف شكرا لكم لهذه المداخلة وهذا الصوت الشجئ التي حركت مشاعر الشوخ إلى الشام وإلى الديار وهذا مشاعر حركت سمعت أ أن يفرج عن أهلنا هناك وأن ل الله ل هناك يعيدنا هناك ا عن يفرج س ي ي ن بوجودك ووجود ج م ا ل م غ ر ب ي ن إن شاء الله <أه> <سؤال> <أه> أعود إليك وقد استنزفتك أريد سمعت منك ي آمين أ ر منذ ك الله أ س ت ايام ق ص ي د ة تنادي فيها إ ل ى الجهاد ي اول يمه شيء من بعد ما سمعنا استاذنا الكبير والاستاذ محمد أ و ر ا ت ب ا ل ر س ت ا ذ ا ل ل ي ربينا نحن على اصواتنا ل أ ك لكن كانت كلمات كانت و وراء الأنشودة ويا الفاروق وألحان ن نحن نأنشد من نتألم منه إن ن ح شاء يمه يمه عمار الله لأخ ل بسيطة كانت ب تقول يا <تصفيق> ي م ّ ا يا ي م ّ ا يا ي م ّ ا يا يمّا, يا يمّا, يا يمّا, يا يمّا يا ا ل ر جالت ش ي ط ب ن ي ا لي ج ن ة من الصوب ا ح ش قالت ل مصوب على ل ح ر ا ش ي جلتلها مصوب أ ن ص ر هالدينا يم ا يما ي يما ه ا ت الرصاصي عبد حبي للمخزن لاطخ العاصي لاضرب يا يما ّ ضرب الجناصي راسه يا يما ّ ما عالعيونا ي م ّ ويا يمه ّ هات الرشاشي طلبتني ا ل ج ن ة من الصوب حماشي قالت لي مصوب على ل ح ر ا ش ي قلتلها مصوب أ ن ص ر هالدينا يمه يا يمه م ح ل ا ل ك ت ي و ش ا على كتف السور ي بدل الخرطوشا قالت لي يمه ا لا تعمل طوشا قلت ا لا ي ي عامل قلت الله ع والحامي الله يمه ويا ي م ّ ا ه ا ت الرشاشي طلبتني ا ل ج ن ة من الصبح ماشي ق ا ل ت لي مصوب على لحراشي قلتلها مصوب أ ن ص ر هالدينا ا يمه يا يمه لاتقولي ولادي يرزقهم ربي بعد استشهادي لاتقولي يمه الحرمات نادي لا تقولي يا ام ا ل ح ر م ا تينادي حوار ا ل ج ن ة لجل الشهيد معي آلي ظن وداخل عبر التوأم ملص مسرحيين معروفين معي محمد ملص ومرحبا عبر آلي الاسكايب الفنانين وداخل أهلا ظن بك اهلا و س أهلا و سهلا السلام. السلام عليكم عليكم لجميع لجميع سأضيع العمل السلام ورحمة الله الله الليلة الطيبة、بوجودكم. الله يخليك أهلا وسهلا حياكم فيك. فيك <تصفيق> في فيكم فيكم سطيف الفنانين بيزيد بوجودكم فيك وسهلاك بكما ورحمة محمد وأسألكما بينكم أنتم أهلا وسهلا وسهلا الأستاذ أبو أرحب المسرحي بشكل كبير هذه يبال بنفس بداية جدا أنا لأنني نشطتم وكنتم تقدمون الوقت بشكل ك ن ت ا و ا تقدم و ن أ ع م ا ل ا ف ن ي ة م س ر ح ي ة بعضها ب أ د و ا ت ب س ي ط ة جدا يعني ب ط ا و ل ة وكاميرا الجوال حدثوني نحن بدأنا ولكن ميلو الثورة عن من التي المسرحي يمشتغل في شيء في العمل عملنا عملنا عرض اسمه ميلو دراما بالألفين وتسعة قبل الثورة يعني. طبعاً العمل هذه بها التجربة بالأصل المسرح اسمه الغرفة اسمه قبل قبتم مسرح أخذ أ خ ذ صدى منيح يعني ترشح يدخل ج ي ن ي س ك أ ص غ ر خ ش ب ة مسرح ونعرض مئه وعشرين م ر ة و ح ص ل ج ا ئ ز ة يعني تفاصيل ك ت ي ر قمنا بعروض ط و ي ل ة ب ا ل غ ر ف ة على مدى سنوات بال... لما ب د أ ت ا ل ث و ر ة بخمسه عشر ثلاثه بسوريا قمنا ع ر ض مسرحي اسمه ا ل ث و ر ة غدا تؤجل إ ل ى ا ل ب ا ر ح ة ع م ل ن ا بغرفتنا مطرح مساتنين و ا ن د ي ووالدتي يعني بـ 25 لمدة عرضنا بخمسه وعشرين ا ر ب ع ة عرضنا خمسه وعشرين عرض تقريبا ط ب ع الشكر ً ا ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر لانه أ ب ي وإمي ل ل ل ي وافقوا أ كان ت و ز ا ر ة الثقافي تمنع ان ت ع و م ل م س ر ح من 2009 ا ل ف ي ا وتسعه ويجب ان تمر على أ ف ر ع المخابرات ك ا م ل ة يعني نظام ا ل أ س د و أ ن ت م أ د ر ى بما تشاهدونه أ ي شيء م م ك ن ي ع م ل م س ا ف ة ن ق د ي ة جيده ي م ن ع و ع انهم ً ل أ دائما ً عندهم نظام ا ل ب ع س الحاكم ا ل ل ي ب د ي خلي ا ل أ ف ك ا ر تشبه بعضا ه و أ ن ت م كسرتم كل هذه الحواجز وفعلتم ما فعلتم يعني ابرز الحواجز د عند ي هي أقول حق كلمة سلطان أنه ا ج ئ فقط تقدر الوطن طيب يعني هذا أكثر جميل شيء جميل تعمله من هذا اتجاه له أكثر أ ر ب الرسائل التي أ ر د ت م أ ن ترسلوها من خلال أ ع م ا ل ك م إ ل ى النظام أ م إ ل ى الشارع السوري ي شيء هو الدعم للشارع السوري ونحن بالذات كنا موجودين بسوريا يعني ي طبعا وطبعا بالذات سبعة بدمشق الدعم للشارع الدعم ع كنا السورة هذا أول أنه هو ونحن شهر من ن أكيد ما ن ق و لانه أنه نحن ق د م ل أ ن هو ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر م المتظاهرين نحن لا نثق إ ل ا بالله ومن ثم بالمتظاهرين اللي على ا ل أ ر ض فقط ولكن هو ك م ا ن كسر ف ك ر ة ا ل إ ل ه ا ل ل ي ي علمونا ي ا ه ا ل د ي ك ت ا ت و ر ي ي ن أو حاولوا يعلمونا ياهد سواء في اي بلد ب سوريا أ و ب أ ي بلد ب الوطن العربي كان أن يكون فيه ذ ا ا ل د ك ت ا ت و ر الحاكم اللي هو فكرة الإله الذي إ ل ل ه ا لا يخطئ و الذي لا, ي... لا يبدل حتى تمام وهذه ف ك ر ة الدول ا ل م س ت ب د ة أ ن ه ا تصور الحاكم على أ ن ه مبرء من كل عيب فلذلك يعني على الجميع ان لا ينتقد و, و... لا يعلق بالضبط فارغ هذا دليل على, ها... على هذا الموضوع هو أكبر أن ولكن يقول أستاذ محمد بشار ي ي ز د هو ب الاسد فجأة مادة صار هو كان و م لجميع ي ي د ة ل ا س ل ج م ي ع ا ل ل ع يعني ا م ليش يعمل خصص أكثر ه ماده بيني كوميديه ة ف ذ ا لجميع د وابدي ل ل ي في أنه فراغ ر بالموضوع ع أحكي ح بأستاذ الفنان بن ثابت عنه كان ما مقاتل له ومرضى ج د ب ا ل م ا ر ف و ل ك ن الرسول الله صلى ع ل وسلم ي ه ك ا ن يصافحه مصافحة م خ ت ل ف ة عن يعني يعني الآخرين لأنه كان له دور、يعني. و ا ل ف ن ا ن ل هذا ليس د ع و ة أن ا ل ف ن ا ن يبقى يعني يبقى بس الفن عم يشتغل الفن ويعتبر نفسه عم ي ق د م ل ل ث و ر ة ن ح ن ن ر ج ع من الى خالد أ ب و صلاح رمز من رموز الثوره ويقدم ع م فن بكل أ ن و انواعه ع ع ه ي ي طيب الرسائل التي صدق الرسائل ج ه ه ت م و أو أ ا ل م قمتم ا التي ل ب ا كان لها دور كبير؟ هل لاحظتم أو من خلال هذا الدور الكبير الحمد هل هل لله لمستم كبير تجربتكم من دور أو يعني ودائما عم ت ي ن ا رسائل من أ ه ل حمص د ا ئ م ا عم ت ي ن ا من ن ا س موجودين ب ا ل أ ر ض بحمص ويدلب ب وحمام ب وعده أ م ا ك ن عم ت ي ن ا رسائل منهم شكر طبعاً هو لهم إ ل بس عم و ل ج ي رسائل جيده ة كتير م ن و ج م ي ل ة فتحس ب ا ن انت قدرت تكون معهم ولو ب خ ط و ة و ا ح د ة ورسالتنا دائما هي م ح ا و ل ة انك انت ت وكانت تتمكن من التلاحق بمشاهده ل كان ي ع ك ا ن و ا د ا ئ م ا ي ح ا و ل ا ل ح د ث ويطلعوا أعمال س ر ي ع ة خلال كل أ س ب و ع ف ن ح ن ا و ل ن ل ا ح الحدث ق نتظاهر فنيا إ ذ ا ف ي ن ا نشبه هيك. يعني هذا ي يعني ه يعني شي أهم ك الامر ن ب ا ن ن س ب ة ل ل إ ل ا كانوا يحكوا معنا بالدنيانة إنه أهل حمص ع ض أكيد أكثر أكثر عرضوا بالديونيان لما عنا ا نقدم عرض سمعت ه هو أنا وحالي في ظل الثورة ظل في ش شيء ر عرضوا دقايق بالخالدية فيمكن ب أهم هذا و لليوم واقع أو وصلتكم ق قمتم ع عملنا بعد عمر سمعت سمعت جميل أنتم لمستم ربما منكم في أحد التسجيل التي بحياتنا سنة إذن أنا بها طيب أحد في 22 أن رسائل تهديد من النظام لماذا هل ل أ ن ك م أ ز ع ج ت م و ه م او لأنكم يعني ضايقتموهم في أ ع م ا ل ك م الفنيه يعني هذا نظام سفاح وقاتل أ ي حل بالنسبه له هو القتل والتهديد هددوا والدي ووالدتي هددوني أ ن ا و أ ح م د هددوا زوج إختي ه د د و اختي هددوا ا ب ن ة اختي ا ل ص غ ي ر ة ا ل ل ي عمرها لايتجاوز ا ل س ن ة و ن ص ف بالقتل ولكن يعني يعني هذا النظام يقول انه يريد ان يقتل ولكن هو ليس ف ا ن ر ن ه ه ذ الشعب ا السوري ونحن ا لا ح م م د لله نعتز بإنه نعتز سوريين ما من خ ا ف من هذا القتل يعني نحن هذا ا ل ش ي ء ص ا ر شيء ت ي ر ب ق ص ي د ب ا ل ن س ب ة لنا ب ا ل ح ي ا ة هذا ا ل ش ي ء م ا يرعدنا م لا يخوفنا من يوم طلع بشار ا ل أ س د و ب ر ي د ا يحكي بخطابه ا ل أ و ل وهذا الرئيس المخلوع نحن منسلمني وكانوا اليوم أ ه لماذا درعة استشهد ن ع ل طلع فاشلة فاشلة م يقدم مسرحية كوميوية فاشلة كاتسامته فاشلة طبعا فنحن عرفنا ضحك فنحن وكأنه أن ه ارسلوا ل لأنه لم ن ظ ا ساقط م يعتزل ع لأنه نظام ف ا ونظام ح ا يفهم ولا ولا ل لكم أ أرسل ص ل لماذا ل طيب هذه ا ل ر س ا ل ة هل ل أ ن ك م حقيقه ة السخرية أفهم أن هذه من ف من ا ل س خ ر ي ة نوات بلشنا العرض بـ 25 أربعة بدات رسائل ت ه د ي د على الفيسبوك و التخوين أنه ن ح ن ا وقفنا مع المتظاهرين ومن ا ل ع ر ض ك ان ن ت ي ن ي عن ي هو ك م ا في ل ت ح ك ي ب م و ض ي ن أ ي فعل له رده فعل فهو دعم يكون تهديدنا رده فعل إ ذ ا ما قمنا به نحن فعل وبالتالي الحمد لله إ ذ ا عملنا فعل خلاه يعمل ردك فعل فهذا ف جيد جدا يعني جميل وكانت لها أ ي ض ا بنفس الوقت حسب ما ذكرتم قبل قليل لها دور في الشارع السوري وكان يعني لها تعزيز كبير ومشاهدات كثيره ة العمل الذي الحمد تنزلون ل ل ي ك وفرح ن له يعني مشاهدات كثيرة、م. و وفرح من, من جانب الثوار وغضب واشمئزاز من جانب النظام وهذه الرساله ة بحد ذ ا ت ا لهما طيب ما ا ل ر س ا ل ة التي تريدان إ ر س ا ل ه ا اذن انا السوري اعوذ ل بالله من ك ل م ة انا اريد ان كلمة اقول مثل ما قال يعني كما قال رب العالمين ب ق ر آ ن يرونه بعيدا ونراه قريبا الله. صدق قبل الله العظيم نعم إن شاء الله, ما شاء الله موجزة. طيب هناك كما تعلم وكما سألت الذين كانوا تعلم سألت نعم طيب موجزة إن في شبابنا كثير من ا ل إ ب د ا ع وكثير من الطموح وكثير من ا ل أ م و ر التي ي عندنا ي ع ن شباب لديه أ م و ر ك ب ي ر ة من طموحه ما ا ل ر س ا ل ة التي ترسلها الى الشباب الطامح في نفس المجال الذي أ ن ت م به العمل المسرحي أ و العمل الفني ما هي النصائح وما هي التوجيهات وما الموضوع تماماً الرسالة التي هناك هي ترسله يعني تفضل أتضح أن الفن ا ل ل ي كان مختبئ او يعني م خ ت بشكل ئ ب ارادي من النظام ا ل ل ي ه ل يوضح كاملا هذا اكبر دليل ان هذا ه النظام كان لا يسمح باي شيء حتى بالفن الجميل يعني حتى ضيفك الاستاذ الموجود ل ي معك طبعا انا 私たちはこの辺りを見ることができるようになりました。 ت وفي ع بالمظاهرات ه التفاصيل واضح انه هذا الشعب موضوع ا ا ذ يريد ا ا ماذا كان ل ن ظ م م يريد、يعني. وفي و مهم اننا درسنا دائما كنا ندرس ان ن الفن هو ب يعتمد على ا ل ح ق ي ق ة يعني فهن انطلقوا, انطلق انطلقوا من ل المركز مع العالمية ط ل ق من المحليه و ن ن ا ط ل ق ومن ا ل ح ق ي ق ة وباكبر دليل يعني سقط جورج والسوف وطلع القاشوج دليل يعني سقط خلال ل ح ظ ة تاريخ هذا د ه شخص طالع الله يرحمه فهذا الدليل ان الفن يعتمد على ا ل ح ق ي ق ة هيك درسونا ا فنانين ا ل ن ذ ل ه لم يظهروا ل ح ق ي ق ة تبعون م ا برى شو ك ا ن و ا عم ي ف ع س و ن بهذا ا الفن اللي بيعتمد على البعث الحاكم سيسقط مع نظام طبعاً سقط مسلسل ر باب الحاره كاملا مع جميع اطفال ال... الكرتونيين وكانوا ممسينين حقيقيين اليوم ن ش ا ه بابا عمرو هي البطل ا الحقيقي طيب ما الرساله التي توجهها للفنانين الذين صمتوا عن، عن كل ما يجي في سوريا. الفنانين ذ ي يجي ن عن صمتوا ما كل بد... ي سوريا ا ل ف السوريين م ا ب نعمم نحن مشان ناس اكيد في لان ه ظروفة و ل ك الفنان ا ل ل ي رقص على ضمن الشهداء انا ب ق و ل ه لك ع تشتغل لشيخوف وشيكسبير و برنارد شو خلص اشتغل نصوص ت أ ل ي ف المخابرات ا ل س و ر ي ة انتاج حزب البعث الحاكم ويرضى و ح بالربع الخالي هو من ح ج ي ة ت ب ع ج ي ه لانه كلهم ساقطين لا ت ش ت غ ل و ا أ ي شيء له ع ل ا ق ة و ح ا ج ة يحكوا ب ا ل ا ن س ا ن ي ة ح ا ج ة يحكوا اننا نبكي عند ن ا ع ه طفل فلسطيني وفي أ ط ف ا ل عم تقتل بسوريا ا ل ليش ما عنده موقف يعني طبعا الاستاذ الكبير, الكبير سابقا الاستاذ دوريد ل ح ا م بكل ب س ا ط ة بيطلع بيزور أ ط ف ا ل غ ز ة و هو لم يزور أ ط ف ا ل حمص حتى ا ل آ ن طبعا ً نحن ا دوريد ل ح ا م م م ك ن ت ف ا ج أ و ا فيه كتير من الناس ولكن أ نقول ا ب شغلنا نعرف من ي دوريد ل ح ا م من وقت المغوط الله ي ر ح م ه كنا كليات نعرف من المغوط حقيقي و دوريد ل ح ا م كاذب من زمان ولكن اتضح الموط اكثر يعني اليوم انا بوجه رساله لدوريد ل ح ا م مو كفنان و ك م م ث ل مسحي كمواطن سوري و كمتزان قبل و ل له شغلة واحدة م ا يطلع يزور أ ط ف ا ل فلسطين طبعا م ا ع م ق ل ل من ق ي م ة أ ط ف ا ل فلسطين ولكن حمص كانت أ ق ر ب ي ط لانه ع يزور أ ط ف ل ل بابا عمر أ هو لح... حد ا ل ي و م نعتبر أنه ه ذ الجيش ا السوري يحمي المواطنين السفاح نعم صدقت أ ش ك ر ك م جزيل الشكر أ ح م د ومحمد ملص كنتما معي من أ م ر ي ك ا عبر سكايب أ ش ك ر لهذا حضوركما ل ك ر ي م و ر س ا ل ك م ا ل ج م ي ل ة للشعب السوري و ت ج ر ب ت ك م في العمل المسرحي شكرا جزيلا ل ك م أ ع و د إ ل ي ك مجددا حدثني عن ا ل أ ع م ا ل التي قمت بها أ ن ت قمت ب أ ع م ا ل ه ا ا ك الشي صار ت ج ر ب ة هذا ك ل شيء ص ا ر كيف ب د أ ت في هذه الفكره ة ل ه ي عرضت لك أ م أ ح د اقترحها عليك أ م ف جربت ت ج ر ب ة أ و ل ى ووجدتها ن ا ج ح ة بعدها ي ن استمرت ب أول استمريت أشكر الأخوين المبدعين ا و أ ملاص التوأم ملاص وجد ش ك ا ك ث ر للثورة ر اللي ع ف ن ا بها دول صاروا يوصلوا لقلوبنا حلو بالثورة هو الناس الناس اللي فعلاً صاروا يوصلوا لقلوبنا اللي كل صار السوار إنه في شيء كثير إ ن كان في الداخل أ و في الخارج إ ن كان إ ع ل ا م ي ي ن ك ا ن فنانيين كل ا ل س و ا ر الناس ع ي ل ة واحده ي ع ن ي ي ب س ق ل و ن العمل هم نفسهم الناس ي ع ن ي ب غ ا ر و ا على أ ي شيء أ ن تنزلون ب ت ت ت ب ق ويعطوك ل و فوراً ب انتقادات حلوة و بسيطه لو ك ا ن هيك أ ح ل ى لو ك ا ن هيك أ ح ل ى من غيرتهم بشكل عام على الثوره ة أن ه ا ل لهم ث و ر ر ة ف ح ا ن ي ي ن ف ه ا هنين كسوريين فرحانين فيها ر ح ا ن ن ف ي أ ن ا كنت ي ر ك فرحان بهذا ع عمل م ل كثير عمل مسرحي كان جميل جداً. غير العمل ن ج م ي جدا ا غير ل المسرحي جبار ي في فيلم كان اسمه أنا فيلم قصير رأيته يرسل حاجز صامتة ي مطبيعي بشكل أ ن مثل وفي ا خلال ا ل يعني غرفتهم الوقت ب ي ي ت ع م ل ن مسرحين ويصدرونه أن عمل الحمد, اللي اللي اللي اللي اللي اللي الحمد لله من جديد المواهب لله الثورة أحية جديد هاي ذكرت ه لديه مواهب رسالة الشباب الطامح والذي إلى جميع يوجد لديه مواهب يعني ي س هذه اسمه الحواجز لا ا يوجد شيء ن ه ا فرص مرة قرأت م ق و ل ة جميلة ل ا ن ا ج ح و ن لا ينتظرون الفرص الناجحون لا يوجد شيء عنده انتظار فرص أ و م ن ا س ب ة م ع ي ن ة هو الذي يكسر الحواجز و إ ذ ا استقرانا جميع المبدعين والمنجزين والذين لهم أ س م ا ء ك ب ي ر ة في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي أ ك ب ر مثال على ذلك ا ل إ م ا م زكريا الانصاري شيخ ا ل إ س ل ا م طلب العلم بعد الخمسين وعمره فوق الخمسين وطلب العلم واصبح شيخ الاسلام جميلة ع ابقوا معنا بعد الفاصل. احنا ودنا ينمحنا الخاسم تارانا نحفر من قبرة صبرك جينا ا ي جينا جينا من جرح الكرامه وجايين جايين لعندك احنا من حمصه العليا و ا س أ ل التاريخ يخبرك يخبرك ا ن ه احنا رجال يخبرك ا ن ه كلنا ابطال شبان شوفوا ط ف ا ل كلنا كلنا ودنا نحفر قبرك احنا احنا من حمص ا ل أ ح ر ا ر وكل ح ا ر ة تصرخ ب ا ل ت ا ر وحمص تغني ل ل ح ر ي ة وهي مصنع للثوار وكل يوم تقدم شهيد ا وشاهيد يودع شهيد ا والعاصي يمشي فرحان والعاصي كل يوم يزيد وزيد ياعاصينا زيد كل يوم نودع شهيد ا واخت الشهيد ا تهلهلو ه م الشهيد تزغرتلو وبعارس صوته تندهلو ي ب ن ي سلم على ربعك يا بني سلم على ربعك يا بني سلم على حمزه يا بني سلم على هاجر يا بني على مروى سلم وداخيلك لا تنسى عامر ربي من عنده يغفر لك ربي من عنده يشفع لك يا بني افرح يا بني اضحك تراه الجنه بنتظرك وصبرك يا بشار صبرك احنا ودنا نحفر قبرك يا حيف يا حيف بس ويا حيف بدبابه تقصف شعبك تاريخك نذل وخوان وتاريخك هو يشهدلك ابوك باع الجولان وانت ه س ا تذبح شعبك ولا بظن و ل انو ننسى ه ن او تضحك علينا بجذبك عفوك هذا ر د رجوعك إحنا. احنا من يعفو عن مثلك ماسمعت الناس ا ل ن ا د ي وبعالي الصوت وتصرخلك ما منحبك ما منحبك رح ل و ل ي انت و ح ز ب ك عفوك هذا ماعد ينفع ا ل ح ر ي ة ن ج م يلمع ا ل ح ر ي ة شمسه قسطه اسمع مني أ ن ا أ ق و ل ك اسمع مني أ ن ا اعلمك عفوك هذا ماعد ينفع وبصدري ا ق ا ب المدفع يلا أ ر ح م يلا、أولي. ولي ولي ع ن ي <تصفيق> مرحبا بكم مجددا أ ع ز ا ئ ي المشاهدين حلقتنا شباب الشام ضمن ح م ل ة نحن معكم والتي ت أ ت ي ك م عبر ق ن ا ة المجد ا ل ف ض ا ئ ي ة حلقتنا لهذا اليوم الفن الثورة ل ا ودوره في الثورة السورية. سمعنا و ر ي ة س إ ل ى ق ص ي د ة ج م ي ل ة و ر ا ئ ع ة من خالد أ ب و صلاح ونوه أ ن خالد أ ب و صلاح ليس سياسي فحسب والذي اظهرته ا ل س ي ا س ي ة هي ا ل أ م و ر التي راها في حمص وهو شاعر وخريج ادب عربي نوجه له ت ح ي ة و ن س أ ل الله أ ن يحفظه ويحفظ جميع أ ه ل ن ا في حمص معي على الخط المنشد فنان الثورة السورية المنشد سلام حياكم الله أ خ ي بارك الله فيكم يا أهلين س اهلين م حياك ا ل ل أستاذ、يحيى. أنا أ يحيى ع م أنك ف سفر أ ت الآن في أمريكا لديك بعض الأعمال الفنية الله الله عننا وأعاد و... لنا لديك وعملك وطننا في تمم م وفرج بعض سلام و ب آمين آمين ي رب آ ي أريد يا يحيى كبير في يكن ثورية صحيح صحيح ن عن إن إن كان نشاط أنا أعمال أستاذ أذكر أم رب الثورة الثورة شاء شاء الله الله ما هذا لك وملحوظ لم لك قبل هل هذه حسب <تصفيق> ب ص ر ا ح ة أ و ل شي ء السلام عليكم حياكم على الله السلام الجهد الطيبة الله عليكم على ومشكورين وبرك في ك م و ي ص الجميع صوت <تصفيق> صوت وصوت أهمة في الداخل ا كل ل ا السوري ا ن ب ل ل ل ع عبر القناة ا ل ج م ل القناة المجل قبل الثورات ة بصراحة بشكل ا ما كان في عندي أي عمل ثوري إلا بعض الأعمال الخفيفة والبسيطة فيما يخص فلسطين كنت فيها أصلا على الجانب الإنساني أكثر من الجانب الحرية والثوري م عمل من والأمور كنت ركز أكتر عندي فلسطين في أي ثوري يخص هاي بعض على آه. لكن نعم نعم اسمعت تفضل فكرت اه لكن بعد بدايه ا ل ث و ر ة التونسيه ة بدأت وما ا كنت يعني ولم ر س و اكن ت افكر ان ل و سياتي الدور ل ي ي ب ة ق ص ل ث و ة اليمنية كنت ع م جاهز وبدأت ثورة سوريا سبحان الله تماما الأعمال الأخرى كل فتفرقت وتركت و ا ت ف ر ف ت بشكل كبير ل ل ث و ر ة السوريه ة ل أ ن ل ل أ س ف يؤسفني ع ن ي ي ان ي أ ح ك ي كثير من الفنانين والمنشدين وسوريا فيها أ ك ت ر د و ل ة فيها منشدين、نعم. يؤسفني أنه تقاعسوا عن أنه يكونوا مع صف شعبهم شيء خوفا ن وعنده ش ي ء حسابات م ع ي ن ة م خ ت ل ف ة ف الحمد, الحمد لله رب ا ل ل ع ك ر م ن ي من ا ل ب د ا ي ة ب فضل الله فضل اني اكون موجود أ ن ا و بعض المنشدين م ا ك ن ت ل و ح د ي في بعض زملاء ن ا م و ج د ي ن حسام براء محمد ا ل أ س ت ا ذ أ ب و راتب ا ل آ ن ا ل حمد لله رب العالمين على وشك اظن يظهر البوم نعم كان معنا قليل وأنشد لنا جميله ا ل ما سبب ما سبب أ ن ك لم يكن لك أ ع م ا ل ث و ر ي ة خصوصا في سوريا ما السبب هل هو الخوف الذي كان يهددنا به النظام السوري ليلا نهار والله غير يعني أنه الخوف يعني ما كان الخوف ل أ ن ه الحمد للهربين كنت عايش بره بين ر ف ب ي أ ه ل ي وناسي سواء ع م ا كنت عايش في ا ل س ع و د ي ة أ و لو ك ن ت ع ا ي ش في ا ل أ ر د ن صراحة لكن ما كان هذا الموضوع يعني ذا بال ب ا ل ن س ب ة إ لي تحديدا ي ع نهائيا ي ما كان ذابال ن كنا نعيش ولا نفكر في هذا الموضوع على ا ل إ ط ل ا ق ل أ ن ه ساقضين ا ل أ م ل في التغيير في بلدنا سوريا تحديدا ً بالدرجة أولى قبل اي ل دوله ا لكن ل ل سبحان ا ب ا ق خ ر وشاء وأنه تتغير الأمور شعوبنا معلومة أو سنوات الحمد العالمين فلازم كان مع مع أهلنا نقف المضطغيان تتغير تقريباً ست اللي معانين في رب يعرفها لله مع بضل بالمناسبة أنك كان شاركت كملحن وكمؤدي الكرة قبل سبع سنين سوريا سوريا البلد سوريا ا ل ل ي كنا نطمح لها لكن ما كنت شاركت باسمي خوفا على أ ه ل ي في الداخل ل أ ن ه ما كان ا ل و ا خ ص يفكر يشارك بك امور أ ل ا يعني و هل ذ ا ا أ أحد ل ب و م ما أنا يعرف عنه أنه ن ك تعتقد مشارك فيه وأنه إلي ل والآن ا ق ة ص نصرح ر مباشرة مباشرة ح على على الهواء、مباشرة. لا <تصفيق> على الهواء <مباشرة> إنه <تصفيق> الألبوم يا شام كان أنه إشرافي <تصفيق> كإنتاج أ ي ان ا ش الفن ك أيضاً في ر ا الانشادي هذا النوع من أ ن و ا ع الفن هل تعتقد أن يعني أنه يوصل ر س ا ل ة و أ ن ه يفي بالغرض في جانب ما أكيد، أكيد بيوصل هو من ت ج ر ب ة ش خ ص ي ة ماذا لمست、نعم. من تجربه شخصيه ما الذي لمسته في هذا الدور ساقوم بالتجربه العامه بالانشاد ا ل آ ن عم يقرخ ل ل م ر ح ل ة ه ا ي أ ن ا لما ب ن ش د عن حمز الخطيب عم أقرخ لخطيب حمز الخطيب لانه تصير لا أ ح د ث عم, عم تتقرخ لم تنسى ت ت ر خ لم من الذاكرة أبداً مهما كان الذاكرة أبدا خلص هي ترسخت حتى تأرخت حتى فنيا ي و تداول دائما على أ ل ف ا ل أ ط ف ا ل والكبار والشباب و تقوم بتقديم ن ا ل أ ر ش ي ف الفني العالمي هذا من ناحيه ة ناحية تانية الفن، الفن يدعو الناس إلى، إلى يد يعني هم من ن ا ل الناس ف ن يدعو إ ل ى يستحق ع ن ي ي همم ن الناس ان ه يكونوا مشاركين و يغيروا من مواقفهم و م م ن بعض ا ل ت خ يساعدوا ن غير م في ت ح م ي س في الميدان ي ع ن ي أ ن ا ك ت ي ر ت ي ي ن اتصالات من داخل فراح داخل من سوريا من أ ص د ق ا ء اللي على ا ل أ ر ض ب ي ق ويتابعوا ل ب الانترنت وقالوا ن د انها ل ن ش و د اثرت ل ا ن ي ة أ ث فينا ك ت ي ر ولحد ا ل آ ن من ا ن ش د ة مثلا نطالع ا على م ونحن ت كتير ي ب و ي نخرج بدايه ل ع ن ب المظاهرات نشودة الشود كذا كذا ف حقيقه نحاول قدمك ان تثبت أ ه ل ن ا وشبابنا ونتحمسهم ت ح م م س ه الداخل ك م ة ودافعة و ت ظ ر أيضا ع ا ن ن ا ا ت ل ل ل الخارجي ع واقعي ا وأيضا فيها م نؤرخ طيب لمست إرسال د ا خ ل عندما تنشد نشيدة هل كانت لك تجربه انك أ ن ش د ت ن ش ي د ة وكان لها في الشارع السوري كثير من المواساه ة المواساة؟ من, يعني من, المواصل؟ من المواصل؟ نعم مواساة من, من الحماس كان يشعرون أنك معهم سواء ع حتى م من خلال نعم هذا العمل الفني نعم, نعم الحمد العالمي مثلا من خلال بعض أنا مثل اللي بيقتل شعبه طالع الموت يا إمي إمي إنسان يا سمين الشام مثلاً سواء إنسان قالولي الخارج خلال هذا الفني أنا خلال النشيد خايني اللي طالع يا يا كنت بقتل في لله رب شعبه بعض ه ا ي كثير ب المظاهرات تحت يعني بترسل لنا مقاطع عن ش د و ذ مظاهرات كثير منها ت كعبارات ت ب ك يكتب منها عبارات منها في اليافطات ا ل ل ي ب تظهر فيها م ظ ا ه ر ا ت يعني أ ك ث ر من م ظ ا ه ر ة ت ط ل بفضل ل ع شوف ا ل ه هذا كله بفضل الله أ و ل ان ه عبارات من الرشيد ا ل ل ي اديناها م و ج و د ة على اليافطات ا ل ك ب ي ر ة ومشي فيها في المظاهرات الحمد لله جميل. طيب أسمعني مقطع من يعني بعض أنا طلع الموت يا أنا مقطع القصاد طالع الموت جدا كانت جميلة جداً وأداها يعني, يعني حزين ومحمس أ ي ض ا نعم طالع الموت ا ل ط ع الموت يا أ م ي بتحدى الموت الظالم خ ل ن ا عيشتنا أ ص ع ب بالموت روحي على كفي وبتحدى الظالم ب ت ب و ن ع ل الصوت طالع ع الموت يا إ م ي لا تخافي علي الخايف ميت يا إ م ي والبطله حي و أ م ا ن عليك يا إ م ي ك ل م ة العين قاي لو جالك خبري يا إ م ي لا تبكي علي لو جالك ارسل هناك تعرف أن شبابنا كثير يوجد منه شباب طامح د ي كثير ه من ا لهم م و ا ب ا ا ل رساله ة التي ل ت ر س الا ه لهم م ترسل ر س ل لا ة يتوقفوا ويسعوا دائما إ ل ى اظهار مواهبهم ل أ ن المواهب ا ل ل ي الله أ ع ط ا ك ياها كشعر أ و كرسم أ و ك ص و ت أ و كتلحين أ و كهندسه ص و ت ي ة أ و أ ي مواهب من المواهب نحن ا ل آ ن ب أ م س الحاجه لها وبالذات في ظل تقاعس كثير من المحترفين في المجالات ا ل م خ ت ل ف ة الفنيه ة الأخوة طيب يحياء أخبروني أستاذ ن م يسمعوا منك من من من يريدون خاين يلي بيقتل شعبه. <تصفيق> خاين يلي بيقتل وهي الناشيد كبير أيضاً وحدي أحكيها تحديد يوصني من الشبيحة من داخل سوريا بصراحة وقع أول أن كانت كان شعبه شعبه إلها داخل كان بعد خائن يقتل اللي ب شعبه ل أ ن ه كانت ع ب ا ر ة عن رد ل... ل... لما فعله في كل المناطق لخطاب... الرد على خطاب على الجزار لما بشار عليه طلع بخطابه بيئت الشعبه وسلم محمد الله الله الثاني جميل خايني نعم خاين بيئت خاين في ذرة بقلبه ضيع ن ف س ه ض ي ع أ ه ل ه ضيع, ضيّع وطنو ضيع دربه خائن يلي بيقتل ش ع ب ما في ذره ر ح م بقلبه ضيع ن ف س ه ض ي ع أ ه ل ه ضيع, ضيّع وطنو ضيع دربه الله الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله الله الخير. ختاما إحيامر رسالة التي ترسلها إلى الشارع السوري نقول للشباب في الشارع السوري إنبو و انما ل ص صبر ر ساعة إ ن النصر صبر س ا ع ة وكل, ياتنا معكم في الخارج وكل اهلنا معكم أ ك وكل م في الخارج ل أ ه في الوطن العربي ح واقفين وقفه ة مشرفة الحمد ل ل رب ا ا ل ل ع مشرفه ي ن وإن ا الله ا ء ل ن ص و ا ل ر قريب ونراك قريب ج في الأمويين وفي العاصي في بإذن الله بإذن وتنشب بإذن الله إن إن إن هناك عن لنا الله الله شاء الله شاء الله ساحة شاء الله ساحة ا ل ل حمى إن بإذن المنشد شاء أشكرك الشكر الله الله الأستاذ المعروف ا جزيل ل ل يحيى حوى م ق ب بفنان عبر أحببت الهاتف كنت معنا أن الثورة شكرا جزيلا لك أعود لك أحببت أن تعلق على أعود ق ص ي د ة على قصيدة خالد أبو ص ل ابو ح قصيدة خالد أ صلاح هذا الرجل سبحان الله و ي ن ما يكون بتحسه يعني بتحس بتشوف ح س ب ت بعيونه ب ت ش و ف فيه ا ل إ ن س ا ن السوري المزبوط تشوف فيه إ ن سبحان ا ن السوري الحقيقي ه كلامه ا الرجل يعني إ س س س ه ب ح ا الله ب ت ح س س ب ح ا ن الله أنه ه سوري ل ل ا ج ا ا ل ل ل هم ا ل ح ق ق ص ي د ة ن ا ب ع ة من ا ل و ا ق قصيدة ع م ج م ل وليس ة ي ت ش ب ه إ ح س احساسه س إ ال... سبحان الله إ ن س ا ن يحميه ع ن ي رجل بكل و يح... يحمي كل الرجال أهل حمص ولكن أ ه سوريا عموما ننويها أبو رب يا أيضا يعني ي شاء الله يا رب. أيضا قلتها أن خالد أبو صلاح إن أن ت ب الشعر كثير وله كثير كثير م الأشعار الجميلة ولكن سبحان الله الذي يراه في, في عينه وفي في هذه ا ل م ع ر ك ة التي حصلت ض ر ت ل ة شاء الله والبطولة هناك لدينا فاصل لقصيده بما أ ن ذكرنا حمص وتكلمنا عن حمص هنا حمص فاصل ونعود فابقوا معنا <تصفيق> لابن الوليد مقام عز هنا الغلمان ماخذها عطاء هنا حمص هنا حاء وباء هنا للشمس ثبت ح ن ا ه هنا لابن الوليد مقام عز هنا الغلمان ماخذها عطاء من ا ل أ ع ل ا م شانهم اعتلاء هنا التاريخ يحكي عن رجال اسود لا تجاريهم سماء هنا هنا حمص وما حمصا جهلنا ومن ذا في حماها قد يساء هنا حمص هنا حاء وباء هنا للشمس ا ب ت د حناء هنا للتي الوليد مقام عز هنا الغلمان ماخذها عطاء هنا للموت استاذ رضيع تطاوعه ا ل ش ب ي ب ة ما يشاء لقد اخطات ما تدري ثراها تخالطه مع الترب الدماء ن ا حمص تجود بما لديها لياتي بعدها ح ا وراء سيد ثبت حناء هنار ب ن الوليد م ق ا ر عز هنا الغلمان ماخذها ع ض ا ه فقولوا ل ل ط غ ا ة إ ذ ا تناسوا ب أ ن السيف للباغي دواء وسيف الله في حمص مقيم وبتار إ ذ ا جاء القضاء ومن نصر ا ل ط غ ا ة على شعوب يداس والهوان ا لهم خ ب ا ه سيفنى كل حي بعد هذا ويبقى الذكر والذكرى بقاءه وتبقى ا ل أ ر ض تحكي أ ن حمصا هنا كانت ولن يفنى الوفاء هنا للشمس اضتد حناء هنا ا ب ن الوليد م ط ا م عز هنا الغلمان ماخذها عطاء هنا حمص هنا حاء وباء هنا للشمس اضتد حناء هنا لابن الوليد م ط ا م عز هنا الغلمان ماخذها عطاء مرحبا بكم م ج د د اعزائي أ المشاهدين حلقتنا لهذه ا ل ل ي ل ة من شباب الشام الفن ودوره في ا ل ث و ر ة السوريه ة الأغنية كان لك ا تعليق بسيط على ل بسيط أ ش د جدا جدا ما عمار نعم من شاء الله نجار إنشاء الله مؤثرة ومن كلماتي و م ن ك ل م ا ت ي القصيدة كانت عرفت مؤخرا ً من ك ل م ا ت ك ب ن من جد شكرا ً ل ل ك و ن الله يعطيكم العافيه ة ذ ا المقر الناس اللي عم تشتغل أنا يعني جداً جداً الكلمات إلا القلوب لكن ما شاء الله حتى يعني لما الساروت شهدائنا الناس الأبطال حالياً أجلك لكل تشتغل لكن هذول شهد تشوف تشوف تشوف تشوف شعب هي أنه عم حمص وقعة بتحس إنو إنو في في حتى ثورة شعب صور مثل ما أنا هنا, هنا للموت أ س ت ا ذ رضيع تطاوع ا ل ش ب ي ب ة ما يشاء الحمد لله و ر ق ة أ ي ض ا فيها لقد أ خ ط أ ت ما تدري سراها ر ا ل ل ذ العفار أهلا وسهلا بك. لديك بك كتبت هل أريد أن أ سؤال أ ل ك س بسيط قبل أ ن ت ب د ا ي ن ا ب ق ص ي د ة ج م ي ل ة تكتبين كثير من القصائد عن ا ل ث و ر ة و أ ن ش د منها أ ي ض ا المنشد يحيى و بعض قصائدك هل كنت تكتبين, هل كنت تكتبين الشعر, الشعر قبل ا ل ث و ر ة أ م مع ا ل ث و ر ة نطقت القريحه ة سبحان ل ل ونسلام عليكم, عليكم, عليكم الله ونسلام عليكم جميعاً جزاكم أ ش ك ر ق ن ا ة المجد على إ ت ا ح ة ا ل ف ر ص ة لنشارك ن ا بمشاعرنا و ح ا س ي س ن ا الشعب السوري في الداخل بالنسبة لكتابتي بدأت قبل للشاعر فراحة ثلاث سنوات يعني محاولات خجولة وهي جداً、يعني. ولكن مع ا ل ث و ر ة أكيد تفجر بالمواهب فصار الذي لا يكتب شعر, شعر و ا ل ل ي م ا ب يغني ب يغني ف الحمد لله يعني حتى يثبت الشعب السوري انه مبدا في جميع المجالات الحمد لله الحمد لله كان لك مشاركات ج م ي ل ة و قصائد و شعر ي ي د ن ي و ش ع عن ا ل ث و ر ة أ س م ع ي ن ا ا ح د ه ا ل و تكرمتي أو إ ح د ا ه ا بارك ب الله ر ك ا فيك إ ن شاء الله ب ر ي ن اشارككم في ق ص ي د ة ح ك ا ي ة ث و ر ة لتحكي عن تسلسل ا ل أ ح د ا ث يعني بشكل مختصر ان شاء الله ان ت ا ل الله تفضل ق ص ا ن ي عفت الكرى وتقرحت أ ج ف ا ن ي فعلمت أ ن ي عاشق أ و ط ا ن ي شام وكل العالمين تجلها أ ب حار في وصف الجمال بياني ما عفتها بل شردوني ع ن و ة ما عدتها بل شردوني ع ن و ة فغدا ربيعي اسود ا ل أ ل و ا ن هذي حماه ت د ل غ و ه ا لوعتي شوقي لعاصيها يهز كياني وبحمص أ ح ف ا د الوليد تسابقوا من ذا يفوز بجنه الرضوان وبسهل حوران ق ص و د ص ف ر للمجد م ل ح م ة ندى ا ل أ د م ا ن والساحل المكلوم ضمد جرحه وتقدم الفرسان في الميدان وبادلب ف ت ف الكرام بعزه سوريه ا ل ن ف ي بكل ك ف ا ن والدير زلزل جمعه أ ق د ا م ه ودمشق سال بها دم الشيبان شهباء ما فات ا ل أ و ا ن ف أ ق ب ل ي لننالها ح ر ي ة ا ل أ و ط ا ن هذه ش ك ا ي ة ث و ر ة س و ر ي ة ه ذ ه ح ك ا ي ة ث و ر ة س و ر ي ة سارت بعون الخالق الديان ي و ف م ن س ت ب ق ي ا بلادي ح ر ة و س ي ه د م الباغي بكل مكان فيعود ل ل أ ر ض ا ل ج ر ي ح ة أ ح د ه ا وتعود شام ف ر ة ا ل أ و ط ا ن ان شاء الله, الله ت ستعود الشام وستعودين إن ش الى ء ا ل ل ه إ ح م ا ة وتنشدين في, في, في, في ساحاتها ب إ ذ ن الله تعالى أ ش ك ر لك هذه ا ل م ش ا ر ك ة ما ا ل ر س ا ل ة التي ترسليها و أ خ ي ر ا استاذ بيان و أ ش ك ر ي عن جميع كل من س م ح ى في د ع م ا ل ث و ر ة السوريه بجميع ا ل أ ش ك ا ل سواء ص م ر أ و ف ن أ و فن أ و م ش ا ر ك ة الظواهر أ و أ ي شيء و أ ق و ل لهم يا ج م ا ع ة لا تستصدروا أ ي شيء لا تستصدروا حتى ا ل ك ل م ة و كلها تؤثر إ ن شاء الله ما, ما, ما رسالتك رس الاخيره إ ل ى الشارع السوري أ ق و ل لهم ي ح ت ان ج إ شاء الله يعني كلهم استمروا و ان ل شاء الله قريب إن ش ان ء الله إ شاء الله أ ش ك ر لك هذه ا ل م د ا خ ل ة ا ل ج م ي ل ة استاذ ل أ بيان ح و ى شكرا جزيلا لك على مداخلتك و مشاركتك معنا لهذه ا ل ل ي ل ة أستاذ أبو الصيف س أ خ ت م معك لم يبقى لي كثير من الوقت لذلك أ ر ي د ر س ا ل ة أ خ ي ر ة ترسلها إلى السوري الى ر السوري إ الشعب السوري المتظاهرون ماذا لديك نقول أن العالمين نحن لحد الآن يعني نحن نستمد منه نحن نستمد منه القوة لهم الحمد لله لحد الله الإصرار العزيمة التي لديهم ما شاء رب شعب مبهر ه ل ذ ا الشكل شعب يعني ب م ه بالابداعات ا ل ل طلعت ي يعني أ م س ش ف ن ا م ق ط ع ف ي د ي و واحد م ص و ر س ل ا ح ف س ل ا ح ب ح ا ط ي حطينا ع ل ي <تصفيق> ه ا ه ت والمساعدات ر ا ت ا ل ط ب ي ة ويشكر ع م العالم أنه على المساعدات ع اللي وصلت ش بهذه ب ا الإبداع ب ذ الروعه ا ة الروعة ضمن هذا وهذه الإبداع والرصاص و ف ق م الحمد شاء ا ل ل ه ا لله فأنه الحمد لله شعب بهذا ان ل لله ح م د بهذا شعب إ شاء الله منصورين إن ش الله ء ا الله سبحانه وتعالى ما ل ح يخجلهم أ ل ا إ ن نصر الله قريب الحمد نوايا ما كانت علاقتنا مع الله لله فكل صح معروفة مع أنه إ ن شاء الله الله سبحانه وتعالى م ا ب يخجلنا ان ل ل ه إ شاء الله وما <تصفيق> شاء الله, شاء الله يعني يوجد ع ن ي ي مثل ما ذ كثير ر ت في ك من الابداعات يعني الرصاص فوقه وهو يخرج شيء ويقوم ب ل و ح ة واحد ل م ن الرصاص الفوارغ ل م ن الفوارغ ت ش ك ي ل ي ة جدا جدا ر ا ئ ع ة يعني فنانين ل م ا أذكر أنا فنانين ل ث و ر ة م نقف جد ن لهم إ ج ل ا ل واحترام ا ل أ س ت ا ذ علي ف ر ز ا ت جدا جدا لو نتذكر أ س م ا ء إن ك للصبح ا ما ن خ ل ص الحمد ل ل ه ش ع ب ب ه ذ ا الروعه ة ب ذ ا الجمال إن شاء الله م إن ن ص ونصرنا ر ي و ن قريب إن لإلي لأنه يعني أنه شاء يشارك الله هذا العمال الكل آخذها وكل عيلة هاي وحدة الثورة في آخذ <تصفيق> ثوره ل ا ئ ل ي فكل واحد عم يبذل في ناس في الليل س ا ع ة و ا ح د ة س ا ع ة ا ن ت ي ن س ا ع ة ث ل ا ث ة بالليل لما عم ي ص ل و ا فيه ويقولوا له مثلا في ع ا ئ ل ة ب م ح ا ف ظ ة ث ا ن ي ة عم يصحي س ا ع ة اثنين بالليل ث ل ا ث ة بالليل ل ي ر و ح ي أ م ن سكر ل ه ذ ا ل ع ا ئ ل ة اللي وصلت ل ه ا ه المدينه ة ناس في ناس جدا في ل أ نحن يعني ذكرناها الله وفقنا أنه و خ ر ع ن ا اسم مثلا لكن في ن ا س جنود د ا ج مجهولين ه و ل ا ل ل ذ ي ن نستحق ان نقبل رؤوسهم ل أ ن ه ه نصروا هذه ا ل ث و ر ة في ناس الساعة اثنين بالليل ثلاثة الليل عم في ي ط ومنها ل ا ا ب س ع ش تروح و للاجئين ذ ذكر ه قد التلاحم دكتور دكتور ضمن نحن معكم خصصنا ثلاث حلقات لهذا وذكر كثير من الانجازات ومنها التلاحم القوي لم يبقى لي إلا أن أشكرك وأشكر الذين كانوا معنا المخرج والمشجد الكبير محمد أبو راتب والفنانين التوأم ملص معنا محمد محمد يبقى بيازيد أبو راتب كانوا أن أشكرك وأشكر والشاعر م ن د يحيح حوى ل ش ا بيان حواء والشاعر ك ر ي ض خاص ك ر بيان ح و ا د هذه الحلقة, الحلقة والشعر أسامة ي الذين ا ب و من ا ل خ ل ف ب ش ك ك ل ب ي ر شكرا لكم و إ ل ى ح ل ق ة ق ا د م ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ب ك ي على شام الهوى بعيون مظلوم م ن ا ظ ل و أ ذ و ب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أ ه ل ه ا واحمي المخارج والمداخل واحفظ ل ا د ل مسلمين عن اليماء والشماء ل م س ت ض ع ف ي ن فمن لهم يا رب غيرك في ا ل ن و ا ز ل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنات